أخلاك الخيام يثابكم الله استو أقيم صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد, <الحمد لله رب العالمين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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من طبرك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله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 يا أيها الذين آمنوا أو فو بالعقود أحلت لكم بهيمة الأعناق إلا ما يتلأ عليكم إلا ما يتلأ عليكم غير مُحِل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 قل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 إنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 تَوَفَّاهُ فَهَذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاف فمن صدق به فهو كثرة الله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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون.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 الصلاة أتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أزل إلينا وما أزل من قبل وما أزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 لبق ما كانوا يصنعون الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة, الله. السلام عليكم ورحمة الله.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وكيف يشاء ولا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء فسادوا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنة النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمّة مقتصرة، وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أُرسل إليك من ربك.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 فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا صم ثم تاب الله عليهم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 شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وما للظالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من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 ثمَّ اظْرَأْنَّ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرَأٌ وَلَا نَفْعٌ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَلُوا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 ولكن كثيرا منهم فاسقون الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 سَنُفْرِغُكَ خَلَاةً سَاءَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار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 أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 كل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وَاَصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ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 اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء اللهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمن مطمئن ننسخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ إمامنا بحفظك واكلأه بعنايتك واحرسه رعايتك اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهره والدرجات العلا من الجنة ونسألك من خير ما سألك منه عبدك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أذنيت على نفسك وصل اللهم على وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسلم تسليما مزيدا الله أكبر الله